بسم الله الرحمن ونعود باذين الشروع في جنانا ومنازل ابراهيم من ينهد الى اصولها ومن يرضى بها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا يا رب ان انت من ارحم الراحمين وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ يوسف الذي اعمل ويوقفه الجنود وهم ويقولون اننا راضون بقطع الذات وقمنا الا لم ان اصف الحديث كلام الله تعالى واحسن تقديره لو محمد صلى الله عليه وسلم وحضر اول من حدث الصحابه وكل الذي عمل بلاء ليس من مكان ولا دينا وليس من مدار وناغيب ذلك من في الدنيا الزائعة حتى إلا أبرنا في نور ولهذا الشديد يطرحنا صاحبا ذلك القرصين ولو كان أشفتنا فأصبعت وعلى أول ضرار مبينة من ناظرات على الديناء من دينا ولكن لها اينما تصرا تصار والاذ لا دخل كتاب اي هي الاتجاه والخياله في, في اععاد وصالحا من صلاته في مستكيات وحج مرهق غير سهله لا ينمو مرقا وشربها في اععاد وصالحه الكثيره مثل الذي ففيجاء الله سبحانه حسناته المقضرة في شيئات غير. فتطرق علمها سفره في النار غيرنا في الله. من فلا يفضل في نارا فيها. ويأخذ من في حسناته والحسنات. ويأخذ من طلبه. وتفضل في هرية. فيأخذ نصيفه من الحسنات. ويأخذ من قتله من ويحقه. فلا فإن من أخذ مال من تغيب حقه فلا يغضر ولا يغضر إلى الحسنان هذا إذ كان له حسنان فإذا يكون له حسنان يقضي بها زينا يغفل في الصيئات المظومين فتفرح عليكم ويغضر في النار وزيزة الله إنها لي الأكثر الفصارة العديقية فالفصارة العديقية أن تحسى في الدفنة المنية بأعمال كثيرة واغرة ثم تطفل منك يوزع فيها دون ظلم ولا جوة جزاهم رساقا ولا نظر ونفكا حلاق قال سبحانه قل إبن القاسم إلى الذين قصروا عن قسم وأهليه بيوم القيامة هذا الأول صار المبين أيها تصلحون إِنَّ أَمْرَبْ يَصْتِعُونَ اللَّهِ أَذْهِ وَسِلْتَ عَظِيمٌ عَظِيمٌ فالحقر الذي يخصر فينا يوم القيامة لا يؤمن بشفة ولا مانا الحقر هو الله سبحانه وتعالى وعق صبارنا ملالك الحقر ما هو الأعلى والصالحان والقصر يوم القيامة أمه الأكبر أين هو النسيء ولو كان قصر نفسي وأما الجزاء الجزاء سنة أرضنا الصلاوات والقرص وعيدا في المتقيم أو لا تظهرهم الناس وعيدا في الكافير عن أم المؤمنين عن سنة رضي الله عنها أن رجلا في مسحة وحورتان صلو الله عليه وآله مسبق جمس أجل يديه فقال يا أسف الله إنت لي تبلوكيني ان الذي قد من وعبيضا يذكرون ويقولون له ويحسنون له هو يذكرون ويقولون له ويحسنون له ولا يظلمون اثما كسبته ابراهام طور وعز وجل في إن كان كفافاً لك لا لك ولا عليك كان كفافاً لك ولا عليك وإن كان عبارك إذا يكون فوقاً قبير إن كان عبارك إياه فوقاً لذلك يكون اقتصرهم منك قطرنا لفقي أفلاً فجعل من يركي بين يدي الرسول الثاني صلى الله عليه وسلم ويدكي فقال أصر الله صلى الله عليه وسلم يا فاة فما تقعوا كده الله لنصر جمج ونضعوا فوال زيناً يصبر يوم يمتياماً فجلسوا لك نفس شيئاً وإن كانت طال حفقة من خوفاً فليئت بنا وكفى من الحاجبين فقال ذلك الوجل يا رحمة الله ما نريد لك أنك خيراً في الجرام الأولى فأعبارهم بذلك عسى وجده وعن الحماية رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من قابل بلوكه صبراً صبراً واحداً من قابل بلوكه صبراً كل من بغير حق اقتص طلبه يوماً فيها فكل بحق يأكل حظه يوماً حتى الدواء حتى الحيوانات فالنفلة الصغيرة فالنفلة تعمل حتى يعمل الناس حتى يعمل الناس أنه لا ظلم يوم القيامة بملك كل يوم في الثالث الوحيد القهار فاليوم الثلزى كل نفسه كما حفقت لا ظلم اليوم ذا ظلم اليوم إن الله سميع رسال قائمة نحكم في مصر أن التبي صل الله عليه وآله وسلم في أن دعني أبذى مضيطة العلم فراع أشياتي تنطفحا فراع أشياتي تنطفحا تنطفح لهم يالي يوم الغخرى فقال النبي صل الله عليه وسلم الأبي ذلك هل تظل فقلت لا أرسل الله فقال النبي صل الله عليه وسلم ولا ولكن الله عز وجده يتريه وسيحكم بينهما يوم القيامة وعزم بغير الله عنه قد التبيل سبحانه عليه وسلم قال لا تؤذلنا من حقوق إلى أدنها يوم القيامة حتى يقال الشارف الجيحاء من الشارف القرنان الشارف الجيحاء من الشارف التي قرنها إذا طابدت الشاشة القرنان فإن الله عزّر جزء يجعل في القصة بين قرنان فذلك الشاشة الجمعاء التي قربت فإننا نتصر كل الشاشة القرنان حتى رعاة الناس أن كلّذي حق يأخذ حقه يوم الضيانة وفي رواية المفرى وحتى الضرق من الضرق والقصف إلى الدرس الصغيرة القصف إلى الدرس الصغيرة فبادر يا أيها النساء المعين بادر الثوبة وإلى ذرجاء الحكوخ إلى الناس فإن كنت أخذت ما لغيت بغل حقه فرده إليه إما لضريقة أو الأمرى أن تهيق لك من المال إلى صاحبك. فإن كان لاما صالح فالف المال فأحذر القمهاء او المشاركين فيه ولا نسبه ولا ولا انا لا اجد ان ما جث والحرار فناه اولى به ولئن تحدثت في هذا لاحد من الناس فانزع على ذلك اشد ما نرى على ذلك كلامه. فاجروا الله على ثم في رجل الغيب. اولت غير مصري. بحديث ابي بغيرة السبيل صلى الله عليه وسلم قال. اللهم هل ما مؤمن سببته. فاجعل ذلك له خربة اليك يوم البيان. اللهم هل مؤمن سببته. شتبته. قلت فيه كلامة في غير حقه. ولن القرآن الكلام. فادعوا الله عز وسلم له بطلق خير. ان يجعل هذا عذاب النبي كثلت فيه. قربة لهم. ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال اهروا المؤمنين رضي الله عنهم. عمره مرسلطة. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وسنوا اعمالكم قبل انكم يوم عدن ولا حساب وإذن غدن حساب ولا عدن يومئذ يومئذ يومئذ قطع لأفافاتكم قافية وقلوا لي فاسمعون واستغفروا الله لي وإنما استغفروه إنه هو الربوء الرحيم الحمد لله إذا لنزل على في ان في هذا وضع قوم المسلمين فإذا الانسان اذا راى هذه الابواب وهي مفتوحه فانه يغلو عنه ذلك الا ان شاء الله القوي العليم ارى لنا احسن عليه الصلاه والسلام عليه واله وسلم انه لو ان رسول الله خر على وجهه ين... يوم ولد النبوة إلى غير يكون تذباً في رقاعة الثالثة وجلد لحقاه ذلك اليوم هو أن المجدد مجد ومجدد منه ومجدد آج من قطعهم فيه ومجدد فتساكه في العالمين من شدة الأهوال والإحوال يوم القيامات يحقق راب العمل ويحقق أن سلام الأرض الأهوال عمل يسيره ذلك الحمد هذا ليس هو الضوء ولكن ودنا الانسان ان يجد روحه الى الدنيا كي لا ينسى من السعي والنور قال الكلب بالجري طير طير سعاده كل يوم ياتي كل يوم ياتي صبح المؤمن غدو وطير العشي صدف الالم فرصه الله هي هذه اوله لن ترجع إلى يوم القيامة وستدفع عليها كثير الله عنك ما ندفع على شيء ندفع على يوم غابت فيه شمس أغبت فيه نجري ولم يسترسين يعني انظروا إلى ندف الصالحين ما أجلت على شيء ندمي على يوم غابت فيه شمس الذي أرد إلى يوم القيامة اخترب فيه مجل، اخترب فيه مجل موتي ولم يغز في عدم مصالح لأن هذه الدنيا إنما هي في الأنزل والمضار فالثمان هما رأس مالي هل يريد الكسولين هل يريد راجلا ايها المسلمون شهر جميل ان يستشعر ان في شهر رمضان شهر شعبان ولا يجب ان نذكر ان يزداد اهتمامنا في شهر شوال الطريق الى نشم رساله بان الله امرنا بالحفاظ في شهر رمضان هو الله في العالم وعهاله الذي امرنا بالحفاظ قال سبحانه فسبق احتى ربك وكن من السابقين واعكل ربك حتى يأتي لك قال الحسن والصحيح ورحيه الله تعالى لتجعل إذا محاس وجدة لعظم المهم حتى إلا الموت لن يجعل إذا محاس وجدة لعظم المهم حتى إلا الموت إن الإنسان إذا رأى المساعدة في صلاة التراوير وطالب له لا يسير صبرا ويذبت مؤادا ولكن إما لا تترك المساعدة في صلاة الصغير إما ما لا تترك المساعدة في صلاة الصغير التي تشملها البلائكات لا يشتوى عقل في أن صلاة التراوير مستحفة وعبادة التاضية فإمامنا نكاربنا على الغزن حباً وندرك الوايب أزميه مصرح في نفسك قال يا أول مرية والأول يطار عنها لأستكتل أؤمن بالآدم والصاصة من الله فحب لذيب أن يسمع المؤمن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم لا يجيبه فاحترموا يا أولي من الصلاة قالت من جوزي عظيمه واسمعوا وتأخذوا ما قال يدف على أن لا يدري متى يبغى الحكوم الضوء أن يدف على الناس جميعا حوال يدف على أن لا يدري متى يبغى الحكوم الضوء يكون مستعيكا ولا يضطر بالشباب وفحك فإن أقل من يموت الأشياء التبار وأكثر من يموت من الشباب ولهذا قد من يتبه ويشير من الناس ولهذا قد من يتبه ويشير من الناس ولهذا أخينا قديما يعمر الله إذن فيضر قوما ويبسى أن يكونوا من الشبابين فيا من عشت العشبير ما إن بريك إذنك ستبضغ الثلاثين ويا من عشت الثلاثين ما يؤكرك أنك ستصل إلى الضربعين بل الامر امرض من ذلك من ينظر لمن يضمن من الذي شاهده والنبي كان مثل الله عليه وسلم اقرا ان تعلم ما تشاعه كيف حاله في ذلك من علم من شاهده هل يمكن ان يشال بينا بلا راض فكما راينا وسمعنا فاترك كل قاصره حتى مات من الدنيا لغير توبه يقول احده اني مشتاق الى ربي اني مشتاق الى ربي وكذب الله لو ان احد اضنى اكثر من امل فالا تكون انسان صحيحا وتفكير سليم صلاه الصبح عالم وتعالى. كما انه رسول رحيم فانه ايضا رحيم ذو موش شديد لأبدئ أليم قال سبحانه سبح ذاتي أني أنا أصدر غير وأن عذابني هو العظام الثاني أول مباري ونسل إن حدث يوميس الأشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجري إفضاله سيؤذل الظالم حتى لما رأى أبنى فيه. صلاة الله وتعالى وكذلك اضرا الى ان اضرى الله جئنا اضطرابا امين شديدا ايها المسلمون استغلوا فرصه حياتكم من قبل ما ياتي ملك الموت فيدعون الى ذلك الطريف الاطوار ذلك الطريف في الله ذلك الطريف عظيم الاطوار إذا يترى جنة أو نار ستتفضر لأسل أهوالها الملوء والأمصار فحافظوا على أموراتكم فإننا وقتها لتأكين رفتها جمعا وتسرى أمنا النار وميسا قرارا قال حسر إننا مزين والنهار من المتابع فنظروا ما نبرهون فيه معه إننا مزين والنهار هذا أفتت لنعيشه عندما تضعوا ثالث حسابت يجبع فيها الإنسان حول وجهة أصالحاتها فوقروا ماذا أضطحوا أبيه باعا أرطى الله عن المريض صلى الله عليه وسلم أولا مبارك افعلوا خيرا وأضطرهم في حياتكم لها وتعرضوا إلى تحاذروا في قولهم فإن بالدار سبحانه وتعالى لتحاذ النوحب يصيب بها ليشاء للعباد وستق الله أن يسكر على راتبهم وأي من أفضل عالمهم فالله أسكر على راتبنا وأذكر راتبنا واختب في الزاقية الصالحات على أنا سبحانه الله وحبيك أشهد أن لا إذا لذلك أستفقق وأن أتوقف بريك